بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غلقا والناشطات نشطان والسابحات سبحان فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفة ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره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 طوام. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرا فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى قال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك نعبرة لمن يخشى أئت أشد خلق أم السماء سَمَكَهَا فَسَوَاهَا وَأُطْشَ لِي وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَا هَا وَنَضْعَاهَا أَرْسَاهَا مَتَاعَ الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المؤامم، وأمَّن خافَ قال ربه ونَذَنَ عَنِ الهوى، فإن الجنة هي المؤامم، يسألونك عن الساعة أيان منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها